وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ رؤوسهم لَوْ يصدون وَرَأَيْتَهُمْ مستكبرون وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ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 صدقوا فأصدق وأكم من الصالحين ولئن يؤخر الله نفسه إذا جاء أجله والله خبير بما تعملون.